بسم الله الرحمن الرحيم بالاني في مضحا فالموريا في قداها فاليغيرات صمحا نقعا وسخن به جمعا ان الانسان لربه لمنوص وان على ذلك لشهيد فإنه لحف الخير لشديد أفلا يعلم إذا معتر ما تنقوه فحصل ما في الصدوه إن رده بإن